هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو له ا ل أ س م ا ء الحسنى و ا ل ص ل ا ة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله تمر ب أ م ة ا ل إ س ل ا م ا ل أ ز م ا ت وتحيط بها النكبات في س ل س ل ة من الكيد والتامر وتكاد النكبات و ا ل أ ز م ا ت تعصف باستقرار ا ل أ م ة ودورها ورسالتها بين ا ل أ م م وكلما مرت ب ا ل أ م ة ع ا ص ف ة وحلت بها ن ك ب ة وعصفت بها ف ت ن ة من الفتن العظام تعاملت ا ل أ م ة مع الفتن والنكبات و ا ل أ ز م ا ت والمحن التي تحيط بها من منطلقات الخطاب السياسي العاطفي البحث بعيدا عن المنطلقات ا ل ش ر ع ي ة و ا ل أ ص و ل ا ل ع ق د ي ة بل أ ح ي ا ن ا نتعامل مع قضايا ا ل أ م ة ونكباتها و أ ز م ا ت ه ا بالنظر إ ل ى ا ل أ ع ر ا ض والتفاصيل دون الحديث عن المرض وعن العلل ا ل أ س ا س ي ة فنحن ننظر إ ل ى التفاصيل و إ ل ى ا ل إ ش ك ا ل ا ت التي تغرق فيها ا ل أ م ة وهي فيها اليوم غ ا ر ق ة ننظر إ ل ي ه ا باعتبارها أ س ا س الداء و أ ص ل البلاء وليس ا ل أ م ر كذلك فلسطين س ل ي ب ة والعراق مدمر والصومال جريح ودارفور م ح ط م ة و ا ل ه و ي ة م م س و خ ة والقيم م ض ي ع ة و أ ف غ ا ن س ت ا ن تتهاوى وتتمزق وتضطرب إ ذ ن أ ي ن ا ل ع ل ة هذه ا ل أ م و ر إ ن م ا هي عرض لمرض والمرض ا ل أ س ا س ي هو بعد ا ل أ م ة عن دينها وعدم م ن ا ق ش ة قضايا ا ل أ م ة ووضع الحلول وفق المنطلقات ا ل ع ق د ي ة التي ينطلق منها أ ع د ا ؤ ن ا ولذلك الأمة ضاعت قضايا الأمة عبر التهريج الذي تمارسه ت م الكثير ر س ه ا من الفضائيات في تناولها لقضايا ا ل أ م ة وفي تناولها لمسائل ا ل أ م ة و ا ل أ م ة تئن و ت غ ز ح وتشتكي و ط أ ة بعدها عن هويتها وثقافتها وباختصار شديد وفي ك ل ي ة ج ا م ع ة ما أ ص ا ب ا ل أ م ة من الفتن ا ل م ت ل ا ح ق ة والنكبات ا ل م ت و ا ل ي ة كلما خرجنا من أ ز م ة دخلنا في أ ز م ة وكلما تخلصنا من م ح ن ة وقعنا في م ح ن ة سبب ذلك هو البعد عن الدين ل أ ن ن ا استوينا مع أ ع د ا ئ ن ا في تقليد ثقافاتهم وصرنا نقلد الكفار أ ك ث ر منهم فكيف ننتصر على من نقلدهم وعلى من انبهرنا بهم سوف أ ت ح د ث بعد هذه المقدمه ة بعد ذ ه المقدمة عن قرار م ح ك م ة العدل ا ل د و ل ي ة وما أ ث ا ر ه عند الناس واستمعت إ ل ى كثير من الناس يتكلمون في التلفاز في ا ل إ ذ ا ع ة في الخطابات ا ل س ي ا س ي ة في المسيرات في المظاهرات في التعليقات على الصحف والفضائيات فما وجدت خطابا ينطلق من ديني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 ليست ا ل ق ض ي ة أ ن يسلم فلان أ و علان لو سلم فلان هل ستنتهي حلقات الكيد و س ل س ل ة ا ل ت آ م ر ضد ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة لو انتهت في السودان هل ستنتهي هذه الحلقات في ب ق ي ة بقاع العالم ا ل إ س ل ا م ي أ م سيظل العالم ا ل إ س ل ا م ي بؤرا للصراع ومحلا للنزاع في العالم ود كثير من أ ه ل الكتاب لو يردونكم من بعد إ ي م ا ن ك م كفارا حسدا من عند أ ن ف س ه م ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء لو نظرنا إ ل ى العالم الغربي وما يكنه للمسلمين عبر منظمات حقوق ا ل إ ن س ا ن أ و ا ل أ م م غير ا ل م ت ح د ة أ و مجلس الامن أ و إ ل ى غير ذلك من المنظمات التي يراد بها تطويع المسلمين ومسخ هويتهم والقضاء عليهم لو أ ن مسلما لم يعي هذا سواء كان مواليا ل ل ح ك و م ة أ و معارضا لها لم يكن ممن يفهمون دينهم ا ل ب ت ة ف أ و ل نقطه ة سأتحدث ع ن ا الدوافع و ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة التكييف الفقهي و ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة الحل والمطلوب ا ل آ ن في سبع حلول أ ر ا ه ا ع م ل ي ة تنقذ ليس السودان تنقذ العالم س و د ا ا ن تنقذ ل ا ل إ س ل ا م ي من براثيم الجهل والفقر والتشرد و ا ل إ م ع ي ة والذل و ا ل م ه ا ن ة والعدو الذي يحتل بلادهم ويستنزف خيراتهم ويقتلهم ويشردهم ويهدم مبانيهم ويستنزف ثرواتهم الدوافع ا ق ر أ و ا معي آ ل عمران ي الناس ا س ل ل ا ا م يتكلموا ب ا ل ق ر آ ن م ش ا ك ل و ا ض ح ة والحلول و ا ض ح ة قال تعالى عنهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إ ن استطاعوا سؤال لو البشير سلم نفسه وما سمحكمه العدل حيرضوا عننا وحيخلون ا كما نحن حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا نظام ا ل إ ن ق ا ذ كان يحمل مشروعا إ س ل ا م ي ا و ل ل أ س ف الشديد لم يبق من هذا المشروع إ ل الا ا ق ل ل ي حتى ه ذ القليل س ي حتى ا ر ب ح هذا القليل س ي م ن أ والمطلوب أ ن تدافع ا ل أ م ة عن دينها و أ ن تدافع الشعوب والمجتمعات عن هويتها الذي لا يرتبط بنظام ولا يرتبط بحكومة ولا ب ح ك و م ة ولا يرتبط حزب حزب يسمى المؤتمر الوطني أ و الشعب أ و غيره إ ن م ا يرتبط ب ع ق ي د ة الناس ونجاتهم في ا ل آ خ ر ة قال عنهم عن الكفار لو تعقلون ما أسمع لا يألونكم لا يألونكم الناس ودائرين لا خبالا لا خبالا السعي تقول لي ذيل برحة أعلى ع ل درجات ا س يعني يألو ي لا يزال يسعى حتى ي أ ل و ق م ة السعي خبال ة ق م ة الجنون يعني يريدون بسعي مجنون أ ن يجعلوكم في ق م ة الجنون لا ي أ ل و ن ك م خ ب ا ل ة و د ا ل و د أ ع ل ى درجات ا ل ر غ ب ة ودوا ما عنتم العنف اعلى درجات التعف ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء البغضاء أ ع ل ى درجات ا ل ك ر ا ه ي ة دايرين ي أ ل و ا وخبالا وودوا عنتكم وقد بدت البغضاء من أ ف و ا ه ه م وما تخفي صدورهم أ ك ب ر قد بينا لكم ا ل آ ي ا ت إ ن كنتم تعقلون ها انتم اولاء تحبونهم للأسف الشديد هؤلاء الكفار والمنظمات اسمعوا هذه حقيقة لو زول ما قال قبل كده والمنظمات حقيقة قبل بقول لكم بصراحة المنظمات ا ل ع ا ل م ي ة ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن من خلفها اليهود مش أ م ر ي ك ا اليهود شرذمه من ا ل ص ه ا ي ن ة المجرمين هم الذين يديرون هذه ا ل أ م و ر ويؤسفني وبكل ص ر ا ح ة أ ن تجد مسلما ينتمي إ ل ى أ م ه ا ل إ س ل ا م حقدا على ا ل ح ك و م ة أ و ك ر ا ه ي ة فيها يقول لك نمشي ل إ س ر ا ئ ي ل إ س ر ا ئ ي ل بتحبك اسرائيل دا لك الخير لما ن سئل أ ح د متمردي أ و أ ح د زعماء حركات التمرد في دارفور قالوا فلان الفلاني من الحركات م ث ل انضم ل إ س ر ا ئ ي ل وعمل مكتبه ك ذ ا قال لهم اسرائيل كان ك ع ب ة الله خلق ه له يا أ خ ي إ ب ل ي س كعب الله خ ل ق ه ا له إ ب ل ي س ما كعب في ا ك ع ب من إ ب ل ي س الله خ ل ق ه يعني كون ربنا يجعل الشر أ و يخلق من هو ش ر معناها رضي الله به بالله بالمناسبة كان إسلامية القالة الكلام كان إسلامية ده ده وده كان حركة إسلامية بالمناسبة يعني الكلام ده منطج يعني حركة حركة و ذ ي ورذيك التربية الهشة الموجودة في الموجودة و الهشة الأمة س أ ق و ل كلام خطير فشل العلماء في السودان ف ش ل و اخوان والله فشلوا وما、أكبر. ولو الزوت أقول فشلوا يقول فشلوا فشل العلماء في السودان ما اللي ما العلماء لي لي فشل في أكذب مسلمين و أ ن ص ا ر س ن ة و ص و ف ي ة وحزب تحرير وطوائف م خ ت ل ف ة وعلماء أ ك ا د ي م ي ي ن وجامعات إ س ل ا م ي ة م و ج و د ة ومجامع فقهيه و ه ي ئ ة علماء و و ز ا ر ة إ ر ش ا د فشل العلماء في ا ل أ م ة أ ن يحاربوا ا ل ق ب ل ي ة و أ ن يعلموا الناس أ ن الدين أ غ ل ى من الدم والقبيله ة بالقبيلة الآن المشروع الإسلامي صدم أ و ل ما شالوا من ا ل س ل ط ة وطلع الكتاب ا ل أ س و د ليزرع ا ل ق ب ي ل ة ل أ ج ل أ ن يصل إ ل ى ا ل س ل ط ة أ و ل أ ج ل أ ن يقول علي وعلى أ ع د ا ئ ي م م ا لا دين ولا خلق لهم إ ل ا ا ل س ي ا س ة و إ ل ا الكرسي و إ ل ا الوصول للمنصب فقط من ا ل م ك ا ف ل ي ي ن الذين يقولون ا ل غ ا ي ة تبرر ا ل و س ي ل ة ولا غ ا ي ة ن ب ي ل ة حتى تبررها الوسائل الخبيثه معلش كلام سخن لكن لا بد يسمع ولا بد يقال الدوافع واضحة و ا ا ل د ف ع ق د ي ة والمنطلقات منطلقات د ي ن ي ة ولا يزالون يقاتلونكم لا ي أ ل و ن ك م خ ب ا ل ة ودوا ما عنتم قد بدت من أفواههم وما تخفي صدورهم يدعى دورجي البغضاء أكبر ببساطة بوس أفواههم وما لماذا لا يدعى المجرم دورجي إلى محكمة وقد أباد إلى كاملا الآن من تخفي محكمة عدن شعبا تقرير ا ل أ م م المتحده كاتبوهم أ ر ب ع مليون عراقي بين ق ت ي ر ن مشرد لماذا ي و ن ل لا يحاكم اليهود في فلسطين منذ متى وهم يقتلون الناس على أ ه ل ن ا في دارفور أ ن يعلموا أ ن الكفار لا ينصرونهم من خالف دينك لا يعمل إ ل ا لمصالحه و أ ج ن د ت ه وسوف يتخذك مطيه للوصول إ ل ى أ ه د ا ف ه ويتخذك معولا لتدمير أ م ة وتمزيق د و ل ة وشعب التكييف الفقهي, النقطة الثانية. التكييف الفقهي لقرار م ح ك م ة العدل طيب أكلمكم بصراحة. برضو الناس ما عنها. في ناس ضد الحكومة. دي المنو؟ المكتوين بين نار المكتوين بين نار الجباية المكتوين الذين بين إيران الظلمي بصراحة برضو الضرائب أكلمكم تكلموا الحكومة اكتووا الناس المنو ما نار نار قاعد عنها ناس ضد المفصولين من الصالح العام الذين يخالفون ا ل إ ن ق ا ذ فكريا وحزبيا ديل يكون عندهم ر أ ي لكن انا اريك ح ا ج ة م ه م ة جدا إ ذ ا أ ر د ت أ ن تنظر إ ل ى ق ض ي ة من القضايا فانظر فيها بعيدا عن ح ض و ظ نفسك وبعيدا عن أ ش و ا ق ه ا وبعيدا عن منطلقاتها شوف ا ل م س أ ل ة من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ش ر ع ي ة ج ا ي ة ولا ما ج ا ي ة انسى انو دائرين يسلموه في م ح ك م ة العدل عمر البشيرس انسى اعتبروه الصادق المهدي او محمد عثمان المرغني او الترابي او اي واحد من سائر الناس الموجودين في السودان ولتصبح ا ل ق ض ي ة للنقاش الفقهي والشرعي والعقدي مجرده هل يجوز تسليم مسلم لكفار لمحاكمته انسى ا ل ر ئ ي س نحن نتكلم عن ق ي م ة ولا نتكلم عن أ ش خ ا ص لماذا ل أ ن ه إ ذ ا كانت فتوى فلن تتغير لا في هذا الرئيس ولا في غيره ولا في كل مسلم مهما كان مجرما هل يجوز أ ن نسلم مسلما لكافر من أ ج ل أ ن ي ح ا ك م ه ب ا ل ن ق ط ة الضرائب أ ن س ا ه ا والجبايا أ ن س ا ه ا والناس المحليه انساهم كويس؟ والناس اللي بيعملوا في البلد فساد أ ن س ا ه م والفصلوق من الشغل انساهم والعندك معاهم عداء انساهم انظر إ ل ى ا ل م س أ ل ة من ن ا ح ي ة فقهيه ي ة مجردة الإجابة ن المفضل قال تعالى قال تعالى لا ي ع م و وطنيا وطني وما وطني ن نشت مغتنع لكنني مؤتمرا مؤتمر بالمؤتمر ما مسلم ر أ ج و أكون و أن أ منصفا ر ج و أكون أن ع ا د ل النظر للقضايا ا في لا أ ج ا م ل أ ح د ا قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني ما ممكن كافر. في ناس ولناسبة عندهم مشاكل لكن انت قلت لك أ ن س ى أ ش ي ل ه من طبيب حتى في زول والله أ ن ا مستاجدا منه, منه كان في يوم من ا ل أ ي ا م على ا ل س ل ط ة وكان الامر الناهي ف أ ب ع د منذ أ ن أ ب ع د تخبط تخبطا لا مثيل له في القيم و ا ل أ خ ل ا ق وفجر في خصومته إ ل ى د ر ج ة أ ن ه لا يرى ب أ س ا في التحالف مع كل ص ا ق ط ومنحرف ل أ ج ل أ ن ينتقم من طلابه وتلاميذه الذين أ و ص ل ه م هو إ ل ى ا ل س ل ط ة ل م ا جابو في الفضائي قال شنو قال ما في احد عشان تجي انت ولا سالي جمني عنه قال يسلموا وشوف الدليل قال يسلموا ل ا ن ه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو خ ل ي ف ة المسلمين تحاكم مع يهودي كلام ك س م ح اتحكم ا مع يهودي لقاض ي المسلمين و ب أ ي قانون بقانون المسلمين و ب ش ر ي ع ة الله ليس هنالك مانع رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة ما معصوم رئيس ما م ع ص و م و لا غيره لو أ ن ه أ خ ط أ يحاسب ويحاكم ويقف أ م ا م القضاء ويتجرد من رئاسته ويقف كمواطن كما فعل القاضي شريح مش أ و ك الذي م ب و ا ق ا ا ض ي شريح ل دعا أ م ي ر المؤمنين واليهود ي أ س ل م لانه ر أ ى العدل العدل في ا ل إ س ل ا م فبالتالي التكييف الفقهي يرفض تسليم مسلم لكافر أ ي ا كان أ ن ت بستنسى ا ن ه أ ز و ل د الرئيس ل أ ن ه ف ر ن اكيد بيكون عندهم مرارات أ ن ا م ت أ ك د منها بيكون منطلق لما ت ناقشو منطلقو ا ن ه شغل بتاع مرارات دي مرارات ش خ ص ي ة لا تخص الدين خالف هواك وغالب ح ض و ظ ك واستسلم ل أ م ر ربك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقال صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه يسلمه عدل ولا يخذله ولا يحقره رواه مسلم انت اعرف لو قالوا لي خليل ابراهيم ادخل الخرطوم وفعل وفعل وفعل ليسلموا لمحكمه العدل الدوليه ارفض لانه يبقى مسلما مش ا لكن ل ا م ده ت و ام لن تفهموا ان لم ا ع ن د ه ع ل ا ق ة بان نعم ن المؤتمر س ا الوطني استفادوا من الاحداث ط ل ع وعملوا ا مسيرات ومظاهرات و ت ع ب ي ة عامة、وكدا. نعم وكذا استفادوا لكن مش لكن خلل ب ر ا ه ي معتدي وباغي وبغى على الناس وجاء وجاء وفعل لو قيل يحاكم عند مسلمين سأرضه ولو قيل يحاكم في محكمة العدل الدولية والجنايات م محكمة ده عندنا عند العدل على وفعل الناس وجاء وجاء سارضه وبغى لو ولو سارفضوا ل أ ن اخو ل ل م م س أ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة في النظر الفقهي ل ق ض ي ة تسليم مسلم لكفار قل جداً هي م ح ك م ة و ا ل م ح ك م ة تعني التحاكم إ ل ي ه ا وقد نهانا الله أ ن نتحاكم إ ل ى الكفار أ ل م تر ى إ ذ ا الذين يزعمون أ ن ه م آ م ن و ا بما أ ن ز ل إ ل ي ك وما أ ن ز ل من قبلك يريدون أ ن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أ م ر و ا ان يكفروا به ويريد الشيطان أ ن يضلهم ضلالا مبينا او بعيدة. إذا تعالوا وإذا ما أنزل الله إلى الرسول بعيدا أ س م الكامل الكويس يخوانا الضريح العظيم أمو لبس الأخضر ومشى、الضريح. والله أنه مستقل تمشي、للضريح. وباقان ت ق د ل نحن ل ل م ي اموم ن ج ا ب دين ا يعلنها ن نفسهم مسلمين دين ما راضينا أجابوك يجيبوك ما وباقان انت ص ر ي ح ة أ ن ه يريد سودانا علمانيا ونحن نريده إ س ل ا م ي ا حتى ولو تخلت ا ل إ ن ق ا ذ والمؤتمر الوطني عن ا ل إ س ل ا م ومسماه وشعاره نحن لن نتخلى عنه دي حقيقه الناس ينبغي م ان ا ق يعلموها ا ا ي عربيا ل إسلاميا دي دي عربيا يبقى اما عربيا في بعض كلامه حق العرب عملوا شنو العرب وين دين وين نصره ل ل إ س ل ا م وين جهاد في سبيل الله العرب مثل العرب الاصليين أ ذاته يعنيهم الأخباتين يبليزول في عربي العرب الأصيلين、الحمر. البيض كوي الأصيلين دي ما معنا. السودان عربي إن شاء الله ما يبقى عربي لكنه إسلامي العرب عملوا معنا بيعمل السودان شنو السودان إن لكنه باجانا سأنا إنه ده الله الحمر ما ما ما الكلام صار فارقة شاء فاطي دي ده حد وريك بعض الناس لا يريد ل ل إ س ل ا م أ ن يقوم في هذه البلاد والله في ناس المنكر يجري في دمهم لا يستطيع أ ن يمكث في السودان دقيقه بغير منكر رجال جروش اقتر يرحمك يرحمك أعمال الله دان بيها الله يرحمك يا صلاح قاضي الله يرحمك يا صلاح قاضي في رجال أ ع م ا ل في البلد لا يوفق لخير تمشي ل ل ا ج ا م ع تعريفه ما يزيد تمشي ل ل ا ك و ر ة ولا ل ل ا ف ن ا ن ة د ا ر ي ن ي ع ا ل ج و ا ولا ف ن ا ن ة ي د ف ع ل ه ا قروش ودافعنا تلقاهم بالملايين والله إ ذ ا دمس لكم أ س م ع ا ل كلام دليل ا ل ة ا ل ج م ع ة خ م س ة وعشرين س ب ع ة الفين وثمانيه قولوا محمد سيد ج ا ل الناس رجال أ م و ا ل دين المشي ن والفنانات ا ويدعموا في الفساد كما ف ق ط وفقدوا سقوط مريع هذه ا ل ن ع م ة وذلوا ا س أ ل و ن ي أ ن ا ل أ ن الله لا يحارب لكنت حارب النفس لكنت حارب رب العباده لذاك ا ل ن ع م ة الله يرحمك يا صلاح قاضي رجل أ ع م ا ل مؤدب ما يجيب ق ع د ا ت في البيت ولا النوع على البيت على الخمور يصلي ص ل ا ة الفجر حاضرا مؤدب ومتواضع ومحترم ويستمع لكل من يتكلم معه بعض هذه ا ل أ م و ر ا ل م و ج و د ة في المسجد وهذه المكيفات ا ل ل ي أ ن تنعم ت و ا بها جاب هو ولما و ل م ا جاب ب ه مئتين واربعين مليون كلمني قال لي أ ن ا إ ذ ا حي ما ت ك ل م الناس ا ن ه جاب صلاح قاضي و أ ن ا س أ ت ك ل م عنها ا ل آ ن ا ن ه جاب صلاح قاضي واليوم دي أنا أول توفق وتزيد أنا ما جات كان حاضر يا الله قلت دي خطبة ولما ت أ ك وكذا ي د ل ي ع ل ن انتهيت ل ه و ويا ى الله قال لي والله خوف تجيب ا س م ه م ا تجيب اسمي للناس لكن ا ل آ ن الحمد لله هو توفي وهو في ا ل آ خ ر ة ن س أ ل الله أ ن تكون أ ف ض ل مما كان في الدنيا رجل أ ع م ا ل بدي في الخير والله ما ر أ ي ن ا منه إ ل ا خيره والله كلمني قل ل م اتكلم الناس المكيفات ش ف ت و التي شايفينها م ي ف ا الانتو ن الان تساهم و ة س معنا م س ا ه م ة ك ب ي ر ة جدا وما ذهبت اليه في عمل خير والله اذكر ل ح د ي و م الليله جاءني رجل هنا قال ل يا اختزول صاحب ا س ر ة ف ق ي ر ة جدا شان من مصنعه من م ن ص ا قروش اربعه مليون لحي ف كده وزولده ا ل محبوس ب ا ل ش ي ك ده محبوث ولما ا ل ه عنده. سكت يمكنك ان ل ب تتعامل مع الله قال كده ولكن يجب ان تتعامل ي مع ا ب الله ولكن يجب ان تتعامل ا مع ن ق الله أسألة ا ز ولكن قال يجب ان تتعامل مع الله عليهم. الله ب ع د يخفف ن في ا ل ر خ علينا عذابنا في رجال اعمال في البلد دي بيدمروا القيم اكلمكم ولو دعي ا ا ل أ س ل ا ء ممكن اقولها وما اخاف بيدمروا القيم و ا ل أ خ ل ا ق ي د ف ع أ م و ا ل ه يتاجروا وعجعملوا م د ر كبير يجب ي بنات ع ر ي ا ن ا تخطين ما لقيت الرجال ولو لقيت داعي البنات معسنات مافي فبالتالي أ ق و ل لا يجوز التحاكم لكافر القانون في م ح ك م ة العدل والجنايات جنس ه شنو إ س ل ا م ي كيف تحاكم مسلم بغير قانونه وعقيدته ي ا أ خ ي إ ذ ا كان القانون في البلد المسلم غير إ س ل ا م ي لا يجوز التحاكم إ ل ي ه القانون في بلدك انت إ ذ ا ما إ س ل ا م ي لا يجوز أ ن تتحاكم إ ل ي ه كانه تحاكم إ ل ى الطاغوت طبعا لا أ ف ه م ك م ح ا ج ة والناسبه ا ل م س أ ل ة كانت أ ص ل ا المدعي العام كتب م ذ ك ر ة التوقيف و ق د م ه ا ل ل ق ض ا ة ق ض ا ة م ح ك م ة العدل ا ل ق ض ا ة حينظروا في وزن هذه ا ل ع ر ي ض ة إ ذ ا ر أ و ا ان ا ل ع ر ي ض ة م ن ا س ب ة والتهم ا ل م و ج ه ة م ن ا س ب ة والبينات ق و ي ة حيطلعوا قرار بالقبض على الرئيس لسه القرار ما طلع لاقلوا اسبوع ا ل ق ض ا ة لسه قاعدين دم المدعي العام اللي بيرفع بعد ذاك القرار قرار ا ل م ح ك م ة القاعدين فبرضو كفار بعد ذلك إ ذ ا ر أ و ا القبض على الرئيس ما عندهم آ ل ي ة للقبض على الرئيس حيكتبوا لمجلس ا ل أ م ن الدولي ا ل ا ل ي ة الدوليه ل ل ق و ة عشان يجيب لون الرئيس هناك بعد ذلك حيدخل المجتمع كله في م و ا ج ه ة مع مجلس ا ل أ م ن إ ذ ا مر القرار في مجلس ا ل أ م ن ده التكييف اللي إن تحبوا تفهموه في هذه ا ل ق ض ي ة الخطبة الثانية في سوف أتناول الحل والمطلوب في مثل هذه الحمد أ د ا ث وفي ث مثل ل المحن وفي مثل هذه الأذمات أسأل الله تعالى يتوقبل ولذلك ل هذه هذه إنه ا ا أن وأن يعين وأن وفي و يرفق ق ر ع لله ي ه و ص ى ا ل ل والصلاه س ل م و ب ر ك وأنعم ع ى عبده ورسوله محمد ورسوله ى ل ل عليه والسلام س ل م ح م د لله والصلاة ل و ا على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه الحل ورد في ا ل ق ر آ ن الكريم أ و ل ا ل ت و ب ة إ ل ى الله ت و ب ة ح ق ي ق ي ة تغير السلوك نحو ا ل أ ف ض ل حكاما ومحكومين والله ي خ و ا ن ا الكلام د ه ما كلام بتاع خطب كل ك ل م ة أ ق و ل ه ا هنا اعنيها ا ل ح ك و م ة توب إ ل ى الله والشعب يتوب إ ل ى الله قال تعالى ما أ ص ا ب ك م من م ص ي ب ة فبما كسبت أ ي د ي ك م ويعفو عن كثير أ و كامبو و أ م ر ي ك ا ومجلس ا ل أ م ن و ا ل م ح ك م ة م ص ل ط ربنا علينا ل أ ن ن ا خالفناه لكلام ببياض خ د ت لك ب على بلاط أ و ل م ا أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة قد أ ص ب ت م مثليها قلتم أ ن هذا قل هو من عند أ ن ف س ك م لا ينزل بلاء إ ل ا ب م ع ص ي ة ولا يرفع إ ل ا ب ت و ب ة أ ن نتوب جميعا إ ل ى الله حكاما ومحكومين ا ل أ س ر تضبط أ ف ر ا د ه ا البنات العريانات يتحجبن ا ل إ ع ل ا م ا ل ص ا خ ب ا ل م و ج و د ا ل آ ن يتغير أ ك ل م ك حتى ا ل آ ن مش قالوا البلد والرئيس والتوقيت امام م ح ك م ة العدل أ ف ت ح التلفزيون السوداني والنيل ا ل أ ز ر ق والنيلين وقال الخرطوم وافتح إ ذ ا ع ت ه م ن د ر م ا ن غنا في غنا والله أ ن ا مستغرب البلد في أ ز م ة والناس يرقصوا ي غ ن و ا دوقتوا بعدين انا مستغرب وسائل ا ل إ ع ل ا م ليست على مستوى الحدث ولما يكون الرئيس ا ر يضبطه ن ي وتفتح ا ل إ ذ ا ع ا ت وتلقى ا ل غ و ن ه شغال معناه شنو معناه اننا مبسوطين شديد ل ر ئ ي س ن ط ه ي ق ب ض و ه م ع ن ا كده يا اخي ما معكم ياخي البلد في أ ز م ة تربص الراس لنا شنو قلبي تغنون ا ج و الظل يغني لما تكون فرحه ي ه ف ة هل انتم ي أ ن فرحانين ب ص ر ا ح ة ا ل أ ج ه ز ة ا ل إ ع ل ا م ي ة غير م ن س ج م ة مع خطاب ا ل ح ك و م ة تماما الخطاب بتاع ا ل ح ك و م ة في ج ه ة ا ل إ س ل ا م ولن نهان ولن كده وسائل ا ل إ ع ل ا م تدمر في ا ل أ خ ل ا ق والقيم عديل كده ا ت و ب ة إ ل ى الله من ضرورات ا ل ت و ب ة الاقتراب من المواطن برفع الظلم و ا ل م ع ا ن ا ة عنه والله دائما كررنا كده يا اخوان ن البلد ا م ح ت ا ج ة ت د م ا س ك قلت ب خطوات الناس يتماسكوا المظالم شنو؟ عنهم ترفع خ ع م ل ي ة نحو ا ل ت و ب ة د ه ا ل ح ل ا ل أ و ل مش ل ل ح ك و م ة ا ل ح ك و م ة والعالم ا ل إ س ل ا م ي كله ولا أ ف ت خ ر هذا الكلام م أ خ و ذ من ا ل ق ر آ ن حل جميع مشاكل المسلمين الحل الثاني الانكفاء ن ح وتصحيح الداخل و ا ل م س ي ر ة وجلد الذات ربنا لمن تكلم عن الكفار ودوا وودوا و د ا ر ي ن س و ل ي ك م و د ا ر ي ن في ا ل ن ه ا ي ة قاشروا قال و إ ن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا فهل صبرنا واتقينا ل الصبر أ ن تثبت على الحق والتقوى أ ن تفعل الخير ل م و ا ج ه ة المد الشيطاني والشر العالمي وان تصبروا وتتقوا فان إ ذلك من عزم الامور أ م و ر وفي ا عنتم من البغضاء أ ا وما م و تخفي م لكم كنتم فأنتم أكبر أفواه بينا يتحبونه قد تعاقلون الآيات إن كنتم فأنتم ولا ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله و إ ذ ا لقوكم عض عليكم ا ل أ ن ا م ل من الغيظ قل موت و ا بغيظكم إ ن الله عليم بذات الصدور إ ن تمسسكم ح س ن ة تسؤهم و إ ن تصبكم سيئه يفرح بها و إ ن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا م ش ل كيف نصبر ونتقي ن ن ك ف ي نحو الداخل نوحد ا ل ج ب ه ة ا ل د ا خ ل ي ة نصحح ا ل م س ي ر ة نقبل التناصح نصحح ا ل أ و ض ا ع و أ ه م ن ق ط ة في الانكفاء نحو الداخل ونحو الذات أ ه م ن ق ط ة أ ن نفعل ما يرضي الله لا ما يرضي الناس و إ ن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا البناء والتعمير الرد العملي ما ت س ت غ ل و ا بهون أ ن ا والله ما خائف من الكفار أ ق س م بالله أ ن ا خائف من المسلمين المسلمين ا ل ل ي لو قلت بلد تلقى ل جاسس ا ن ا ا س لو ا ق ف ي ن مع كانوا إذا ا كان س ا ض ر ي ح اللي ي ب ق و ل و ا د خ ل و ا ا ل ل إ س ا م في السودان هكذا ي ق و ل ع ن ه م بيجي ب س و ا الملجع ل ويحضر ن و ب ة و ي خ ش ا ل ق ب ر والضريح ويجيبوا م ع ه م ا الإعلام الموجودة ا تسمع ل ص ح في السودان أجزوا يقول السودان فوي ليقراها ما إسلام ذاته هاجم الدين عديد نفسه يطعن و ا في ا ل إ س ل ا م ل ي ا ل ح ك و م ة ا ل ط ع ن في ا ل ح ك و م ة ا ل ح ك و م ة عندها امن ب يجب اجهزته و ناس ا ل أ م ن و ا ل ش ر ط ة ب يدافع عن نبذهم ي لكن يطعن و ا فيدي رب العالمين عبيد د ي عشان ا أنه أوريك ل ل د د على خطر والله ما بخاف من الكفار الكافر خطر بخاف ما أصص من ه اللهو ما من المنافقين المندسين الموجودين المطلقة واضح أنا خايف أوساط الناس الذي الحرية يريدون الإنحلال التعري السغذينة يريدون يريدون يريدون يريدون يريدون في يريدون الشر يريدون البارات الذين يريدون هذه ا ل أ م و ر على استحياء منهم أ و على ع ل ا ن ي ة الحل الثالث طوالي اذا كان ا ل أ م ر بالانكفاء نحو الذات لا بد من و ح د ة المسلمين واجتماع ا ل ك ل م ة في هذه ا ل م ر ح ل ة الخطيره دوافع الكفار الموضوع حكومة ا القبلة ينبغي لجميع أهل القبلة جميعهم ي ت س م في هذه ا ل م ر ح ل ة بتفويت ا ل ف ر ص ة على أ ع د ا ء ا ل م ل ة وليس أ ع د ا ء الحكومه اجتماع ل ل ا ا ة ا ل ك ل م ة و ح د ة المسلمين رابعا لا ينحل لا بد من إ ع ا د ة ا ل ج ه ا د وفتح معسكرات التدريب للشباب تحت ظل ا ل ح ك و م ة و ا ل د و ل ة وتدريب المسلمين والتهيئ والتجهز ل م و ا ج ه ة نموت فيها ك ر ا م ا بدلا من أ ن نعيش فيها أ د ل ا ء فتح باب الجهات وفتح باب التدريب وفتح الفرص وتدريب جاهز يدرب الناس ويجهزون والناس يكونوا جاهزين خامسا من الحلول ا ل م ه م ة جدا في هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل خ ط ر ة من تاريخ بلادنا فتح مسارات ك ث ي ر ة جدا في هذه ا ل ق ض ي ة ممكن يشوفوا قانونيين يمشوا يناقشوا الناس ديه يحركوا الدول ا ل م و ا ل ي ة للسودان في مجلس ا ل أ م ن تحرك دبلوماسي لعدم تمرير القرار يعني ا ل م ق ا ت ل ة في أ ك ث ر من ج ب ه ة تصلح جبهتك ا ل د ا خ ل ي ة و ت أ م ن المواطن وتخليه حبك يحبك يحبك بشنو المواطن داير حاجات ب س ي ط ة داير ا ل أ م و ر تتيسر ما داير ظ ل م داير ا ل م ع ا ن ا ة ترفع عنه داير يلقى ل ق م ة العيش بكل س ه و ل ة و ب س ا ط ة ت أ ج د المواطن في هذه ا ل أ م و ر و ت أ م ن جبهتك ا ل د ا خ ل ي ة وجد ت جميع المخالفين لك وتجلس معهم لحوار الغرض منه الوصول لنتائج و ح د ة إ س ل ا م ي ة ليس الغرض م ن ه تلملم الناس وانت تكون قدام ه ل ل ه تشريكهم اشراك حقيقي معك بعد ذلك فتح مسارات ع د ة ومجالات ك ث ي ر ة للدفاع عن هذه المساله أ لأنه ل ة في مرة عبر الأمن سيدخل الأمن س السودان في م و ا ج ه ة مع مجلس ا ل أ م ن وهل هو مستعد هل المجتمع متماسك هل ا ل أ م ة روحها ا ل م ع ن و ي ة ع ا ل ي ة لتموت في سبيل الله كل هذه الأمور تحتاج إلى حسم من الآن ثالثا من الأمور هذه نراعيها تحتاج التي أن حسم من من ينبغي في هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل خ ط ر ة من تاريخ بلادنا لا بد من اختراق قضيه ة دارفور احكمدوا ل انا قلتوا اختراق قضية كثير دارفور كالآتي الحركات نتكلم اهلك اول حاجة اشوفوا المسلحة لا تمثل اهل دارفور انهم ذاتهم باريس لا اهلوا تمثل زول لو على العراء انت بتخاف في、دارفور. يا اخي انت لو بتخاف على أهلك. أهلك في دارفور هم من عن و ب ا ل م ن ا س ب ة دائما أ ن ا ق اقول ع د أ في المنبرده ي في دارفور م ش ك ل ة ح ق ي ق ي ة دي م ا اختلف ا خ ت ل ف و ا في اثنين مواطن فقط أ ب س ط مقومات ا ل ح ي ا ة قاعدين في العراء ا مو... ل أ ك ل بدلون المنظمات ا ل ك ف ر ي ة و ا ل أ م م ي ة إ غ ا ث ة فتاس المواطن في دارفور يعاني لا ص ح ة ولا تعليم وخوف ورعب وقلق المواطن في دارفور يعاني ولكن ا ح ر ا ت ب ي باريس ولندن و ك يفت ا وفندق و ي ت ك ل م ب ي س م دارفور لا يوجد في السودان أ و ل ا من رئيسنا ل ي ه ل م ش ك ل ة دارفور ل ي ه ل أ ن ه م ر ع ي ت ه و ت ح ه سلطانه وهو مسؤول عنهم فردا فردا أ م ا م الله يوم ا ل ق ي ا م ة طالما هو ا ل رئيس ودم و ا ط ن ه لا عبد الواحد ولا خليل ولا غ م ن ي ولا غيره هو المسؤول المباشر أ م ا م الله ربنا ب ي س أ ل ه أ و ل ح ا ج ة لذلك لابد انه يسعى لحل ا ل م ش ك ل ة ويخترق قضيه دارفور أ ي ح ا ج ة تدلوا ان شاء الله ا ل ر ئ ا س ة ذات ه يدلوا انا ا ل ر ئ ا س ة ما عندي فيها م ا ن ع إذا أ ن ا دارفور أ ص و د ي ما عندي فيها م ا ن ع تب بس ما تمشي لديك د ي ك عندي فيه م ش ك ل ة الكفار لكن مسلم أ ص و ر ي ما عندي فيه مشكله ة قال لي بقو ر ؤ س ويحكمونه ما في م ش ك ل ة ذاته في هذه ا ل ج ز ئ ي ة فبالتالي أ ق و ل د ا ي ر ي ن تحل و القضايا ا حل جذري اختراق مشكله ة دارفور تقول دارفور ي ي هتدايرون ن شنو بس الناس أهادينكم يا م ليه أخي نحن ي في ن العقيدة ا ل د ي أدينهم ن مما يستحقوا أخواننا حل اختراق مسلمين في الدين وفي الملة دارفور قضية دار والله أ ت م ن ى هذا الكلام يصل للمسؤولين و ي أ خ ذ و ه بعين الجد والله الكلام ده ما فوق أ ي م س ا و م ة س ي ا س ي ة ولا شعارات فقط هو نظر شرعي ل ل ق ض ي ة من خلال منطلقات ش ر ع ي ة ل إ ي ج ا د حل ل أ ز م ة يمكن أ ن تعصف ببلادنا اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت و ق ن اللهم واصرف عنا ما برحمتك شر ما قضيت إنك ب قضيت تقضي ح ق و ا يقضى عليك إ ن لا يعز ن عاديت وفقنا ل يذل واليت وتعالي اللهم ا تبارك ربنا من و لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا إ ل ى البر والتقوى اللهم اصلح ا م ت ن ا وولاه أ م و ر ن ا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم سددهم لما فيه صلاح ا ل إ س ل ا م والمسلمين ولحفظ العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم وفقنا ل اللهم ت ا م ت وتوحد ن صفنا ا ذات بيننا واجتماع القلوب على الحق د يا ا ا رب ل ل ع ي ن ا ل ل ه من ه د اراد لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أن عنا سيئة فإنه أنت يهدي و ص ف ع ن سيئة سيئة يصرف الأخلاق لا عنا إلا اللهم ا أنت أ فإنه من ر ببلادنا أ و ب ب ق ع ة من بلاد المسلمين سوءا اللهم فاجعل ت د م ي ر ه تدميره اللهم أ ك ف ن ا ه م بما شئت اللهم أ ك ف ن ا إ ي ا ه م بما شئت اللهم اكفنا ي اياهم بما شئت يا رب العالمين واحفظ بلادنا و أ ع ر ا ض ن ا ونساءنا وشبابنا وقيمنا و أ خ ل ا ق ن ا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد أ م ن ا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم